ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 119. الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما